بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطون ما أنت من عمت ربك بمجنون وإن لك لا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سَنَسِينُهُ عَلَى الْخُطُوٓمِ إِنَّ بَلَوْنَا هُم كَمَا بَلَوْنَا أُصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْمُونَهَا مُصْرِفِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَقَافَ لَيْهَا قَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ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 فَأَصُونُ أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا عَابِدُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ ربهم جنات نعيم، فنجعل مسلمين كال مجرمين، فنجعل مسلمين كال مجرمين، ما لكم كيف تحكون، ما لكم كيف تحكون، أملكوا كتابون في تدوسون، إن لكم فيه لما تخيرون. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْقُونَ سألهم أيهم بذلك زعيم أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَاءٌ ما يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خوشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خوشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذوني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذُوْنِي وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مورم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الكوت إذ نادى وهو مكتبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنور فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم